wa hadd iskinak judilla tifsel alaynak ma yakufurun farum ma ana طال عباش من ذاك يوم الحرايب عندي يوم العيد انا البطل عباش من يوم الحرايب عندي يوم العيد من حي دار الكرار ابو يصنديد. من حي دار الكرار ابو يصنديد ماخذ ما ظلمو ما يقدروني ما ظلمو ما يقدروني انا الديره كما نمي اليوم خلب حيره حق سنه المعروف راقي الديره كما نمي اليوم خلب حيره والما يجيب وما يرد من غيره والما يجيب وما يرد من غيره وبسيفط الشر وسيل اقوني وبسيفط الشر وسيل اقوني انا البطل زلزالنا نزل, ديوش حق نزل ديوش على جيوش الكفار احلف وحق حسين وروق المختار زلزالنا نزل على جيوش الكفار قد ميل ادوس على فشوم الاشرار قد ميل ادوس على فشوم الاشرار مطلوبنا ولازمها وفديوني مطلوبنا ولازم وفديوني مطلوب أنا, مطلوب أنا, مطلوب أنا, مطلوب انا البطل عباس كل قاسم قاسم بالغابير يقضيهم من الخارطة ويشط الهلال مطيفهم قاسم قاسم بالغابير يقضيهم من الخارطة ويشط الهلال بركان من النار اطفح بيضهم بركان من النار اطفح بيضهم مو نار يجدح بارط من عيوني مو نار يجدح برق من عيوني قال عنا ما يوقفهم فدو ويوقفوني ما يوقفهم فدو ويوقفوني انا البطل عباس يوم الحرايب عندي كان يوم العيد انا البطل عباس من ذاك الحي يوم يوم العيد انا البطل عباس من يوم الحرايب عندي كان يوم العيد من حي دار الكرار ابو يصندي من حي دار الكرار ابو يصندي ماخذ عزم ما, ما ظل قوم يقدروني ماخذ عزم ما, ما ظل قوم يقدروني يييييي. من بطل عباس الاخراج والهندسة الصوتية اثير العبودي اداء الرادود الحسيني سلام الدبياني التصوير والمونتاج تحسين العطواني وغافر العطواني